الأدعية الأسبوعية للإمام علي رضي الله عنه. دعاء يوم الأربعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا. الذي استوجب علينا أن نحمده ونشكره ونعبده حمد دائما ناميا. لا ينقطع أوله ولا يثنى آخره حمدا كثيرا كما هو أهله اللهم استر عني العورات وصرف عني المكروهات وفرج عني المكروبات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام البررة أجمعين